أمجاد للإنتاج الصوتي تقدم نوحي حمام فهذا القلب نواح وكي مليا فملء الكون أتراح لا تسكتي وحمل الإسلام مغتصب كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح نوحي حمام فهذا القلب نواح واكي مليا فملء الكون أتراح لا تسكتي واحمى الإسلام مغتصب كيف السكوت وهذي الأرض تجتاح أما ترينا دمشق اليوم باكية والقودس تبكي ودمع العين سحاح بغداد في دام هباتات مضرجة وعاث في الموصر الحمراء سفاح والغوطتين بنار البغي قد حرقت والكلب في حال بالشهباء نباح حاماه حاصرها الأعداء وأسفيه وأهلها تركوها اليوم وانزاحوا حمص تصيح بأذن المسلمين ناسا جيشا يعيد لها أمجاد من راحوا جيشا يضمد جرح من للجراح وما في القوم جراحون نوحي حمام فهذا القلب نواح وكي مليا فملء الكون أتراح لا تسكتي واحمى الإسلام مرتصب كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح نوحي حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أتراح لا تسكتي واحمى الإسلام مغتصب Kayfa sukutu wa hadhil